لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ق ا ل ف ر ع و ن ل و م الاسلاميه د ي ا س م ا ض ا ل ف س ا د و ق ا ل م و س ن ى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 اتقتلون رجلا اي يقول ن ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم و إ ن يك كاذبا فعليه ك ن ب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 أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى فأطلع إلى إله م و س ى و إ ن ي لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء ع م ل ه وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في تباب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إ ن م ا هذه الحياه الدنيا متاع موسوعه النابلسي للعلوم ن ع ا ل ا س ل ا م و ه و م ؤ م ن ا ء ا ل ي د خ ل و ن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 وانا ادعوكم إ ل ى العزيز الغفار لاجرم ان ما تدعونني اليه ليس, ليس له دعوه في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ه وان مردنا ا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 النار يُعرضون, عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون أ ش د العذاب واذ يتحجون ا في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا, استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إ ن ا كل ف ي ه ا إ ن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار ل خ ز ن ة جهنم د ع و ا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب و قالوا الذين في النار لخزنة في جهنم د ع ربكم يخفف ع ن اولم ي م من ا ا ع ذ ا قالوا ب ل و أ تك ت أ ت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى